في الدروس الفائته عن عن الإيمان تكلمنا بشكل مكثف عن أركان الإيمان الستة وما إليها في تطور علمية مكثفة في هذا الدرس ثم تكلمنا عن المفاهيم الأساسية عن الإسلام في حديث جبريل عليه السلام.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 فقال فما الإحسان أو أخبرني عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك هذا هو مفهول الإحسان الذي عرضه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم طبعا هذا المفهوم من النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترافع لم تكن ترافع إنه سبحانه وتعالى يراك هذا المفهوم مفهوم سائر على كل الدين الإحسان ده هو قمة الدين شيء شامل وداخل في كل مفردات هذا الدين العظيم يعني هذه العبارة ليست جزءا منفصلة عن الدين بل هي ذروة سنام الإسلام والمظلة التي تظل عمّة أحكام الإسلام وهذا العنوان الكبير الذي يسمى بالإحسان في هذه الجملة قال أن تعبد الله كأنك ترى فإلا أن تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك هذه الجملة العظيمة في بيان الإحسان لها بيان مجمل وبيان آخر تفصيلي سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن البيان المجمل الخاص بهذه الجملة تحديدا ثم ننتقل منه إلى بيان المفردات التفصيلية التي سنأتي عليها بإذن الله في اللقاءات القادمة إن شاء الله فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه يعني تعبد الله بالمراقبة أن تعبد الله كأنك ترى الله وبمقام ال... ال... ال... آ... كما يسميه العلماء مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه وهذا أعلى المقامات في دين الله تبارك وتعالى أن تعبد الله هذا الحرف آ... شامل لكل مفردات العبادة يعني أن تعبد الله كأنك ترى الله أمامك أمام عينيك في كل مفردة من مفردة العبادة يعني احنا ممكن نشيل كلمة أن تعبد الله دي ونحط مكانها أن تشهد أن لا إله إلا الله كأنك تراه أن تشهد أن لا إله إلا الله كأنك تراه وممكن نشيلها ونحط وأن تشهد أن محمد رسول الله كأنك تراه، كأنك ترى الله يبلغك بذلك كأنك ترى الله يلقنك هذه الشهادة أن تصلي لله كأنك تراه، دي دخلة تحت أن تعبد الله كأنك تراه. يعني أن تصلي لله تخيل كده أنت وقف تصلي وبتقدر تكبيرة الإحرام اللي بتحرم عليك الأكل والشرب والكلام إلا في ذكر الله سبحانه وتعالى عشان كثبت تكبيرة إحرام فبتكبر تكبيرة الإحرام وبتصلي بعد التكبيرة لله كأنك تراه مقام عجيب جدا مقام عالي جدا جدا أن تعبد الله كأنك تراه أن تصوم لله سبحانه وتعالى كأنك تراه تخيل واحد بيصوم لله سبحانه وتعالى سواء صيام رمضان أو صيام الست من شوال أو غيرها من نوافل وصيام بيصوم لله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى بيعتمر وكأنه يرى الله بيحج وكأنه يرى الله بيذكي عن ماله وكأنه يرى الله سبحانه وتعالى يعني ما بيجي يخرج زكاة ماله كل مسيطر عليه وعلى قلبه هو الإحسان في هذه الزكاة أو الإحسان في هذا العمل ليه؟ لأنه يمارس هذه العبادة كأنه يرى الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله كأنك تراه تخيلوا واحد بيفتح المصحف وبيقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وهو متمثل لله سبحانه وتعالى أمام عينيه كأنه يرى يقرأ كلام الله كأنه يرى الله معنى معنى عظيم جدا، معنى عظيم ويدخل في كل مفردات هذا الإسلام معنى الإحسان اللي هو أعلى شيء في الإس الإسلام الدين ثلاث درجات من الأدنى للأعلى الإسلام الإيمان الإحسان هذا أعلىها فا أي أي حد يستحضر هذا المعنى العظيم في مفردات العبادة يجد في قلبه من الهيبة والرغبة والرهبة ما لا يعني يجده في غير استحضار هذه هذا المعنى معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى تخيل واحد بيحسن لأولاده عبادة أو بيحسن لزوجته عبادة أو بيحسن لأبويه عبادة كأنه يرى الله يعني لا يريد من وراء من وراء ذلك جزاء ولا شكر إلا من الله هذه من من الأمور التي تعين جدا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أنواع العبادات إن تكون من المخلصين المتوجهين بقلبك لله سبحانه لله سبحانه وتعالى وحده كن قلبك ده متوجه لله بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة ومن أحسن دينا هذا أحسن الدين لأن الله يحب الإحسان أحسن الدين أن تسلم وجهك لله وأنت محسن لأن هذا مفهوم الإحسان مفهوم الإحسان أن تسلم وجهك لله أن تسلم قلبك لله في كل عبادة بتستحضر حاجة من اثنين أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى، فإنه سبحانه وتعالى يراك. إما أن قلبك بيقوى على استحضار مقام المشاهدة، وإما أن يعني تنزل عن هذا المقام إلى مقام المراقب. فإن لم تكن ترى، فإنه سبحانه وتعالى يراك. تستحضر النظر الله سبحانه وتعالى ليك تستحضر سمع الله سبحانه وتعالى لكلامك تستحضر بصر الله سبحانه وتعالى لأفعالك تستحضر حفظ الله سبحانه وتعالى لأحوالك تستحضر هذه المعاني هذه حقيقة الإحسان وهذا أحسن الدين عند الله سبحانه وتعالى أحسن الدين عند الله أن تسلم وجهك لله أن تعبد إلا الله أن تستحضر مشاهدة الله أو مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل آن وحين مع كل عبادة من العبادات تستحضر هذا عند الذكر عند فلاوة القرآن عند صلة الأرحام عند الصلاة الزكاة الصيام عند القراءة في كتب الدين عند الإحسان للفقراء والمساكين إلى غير ذلك من صور العبادات التي لا تنتهي صور, صور كتير جدا جدا مقامات كتير جدا جدا فإنسان يستحضر في كل هذه العبادات صغرت أم كبرت لي لا إله إلا الله شعب الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق لما بيشيل طوبة كده من على الأرض يستحضر نظر الله سبحانه وتعالى له في هذا الوقت وممكن يعل عن كده ويستحضر رؤيته هو لله سبحانه وتعالى وكأنه يرى الله وكأنه يرى الله ناظرا إليه مجازيا له عند إماطته لهذا الأذى معنى خطير جدا يبقى ال ال ال ال ال ال ال هذا المعنى عند استحضاره بنجد أنه هو أعلى الدين وأحسن الدين عند الله ومن أحسن دينا هذا سؤال سؤال سؤال إنكاري سؤال إنكاري يراد منه النفي إن لا أحد أحسن دينا من هذا ومن أحسن دينا ذا الذي هو أحسن دينا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن إذا أسلم وجهه لله رب العالمين يعني أسلم الوجه إسلام الوجه دي من من من من من من بدائع الكنايات عند العرب، من جميل الكنايات عند العرب كما أشار إليه اللغويون. ليه؟ لأن الوجه ده أشرف عضو في الإنسان. ده أشرف عضو في الإنسان الوجه. فتخيل لما إنسان يشوف يأخذ أشرف عضو في في في جسمه. ويسلموا لله سبحانه وتعالى طبعا ده كناية عن إسلام الذات بـ بـ بـ يعني الذات كلها عن إسلام الذات كل الذات لله سبحانه وتعالى ولكن الكناية هنا في إطلاق الجزء اللي هو أشرف الأعضاء اللي هو الوجه وإرادة الكل فقال ومن, أسلم ومن أحسن دينا ممن أسلم يعني سلم وجه لله سبحانه وتعالى حقيقة الإسلام أن تكون مسلما مستسلما لله سبحانه وتعالى كما قال الطحاوي في عقيدته ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام أن تكون مسلما لله سبحانه وتعالى في عامة أحوالك وفي عامة عبادتك لله سبحانه وتعالى من مظاهر أعظم مظهر لهذا التسليم أن تعبد الله كأنك طرد أعلا مظهر من مظار التسليم الوجه لله أو إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى وذلك في آخر الآية قال واتبع ملة إبراهيم حنيف واتبع ملة إبراهيم حنيفا يعني اتبع ملة إبراهيم ملة التوحيد حالة كونية حنيفة الحنيف اللي هو المائل ومنه قولهم الأحنس هو مائل الظهر فالحنيف اللي هو المائل يعني المائل عن غير الله إلى الله ده معنى الحنيف يعني مثلا إنسان بيجي في بر الوالدين بيميل عن البر لمجرد إرادة الإحسان منهم يعني في واحد بيبر الوالدين لمجرد إنه هو مش عايز مشاكل مش عايز وجع دماغ فبيقول أنا بعملهم كده علشان بوعدا بس عن المشاكل ده مش من سيمة المحسنين ده مش إحسان ده مش إحسان إنما الإحسان أن يفعل هذا ابتغاء مرباق الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا تسليما وإسلاما للوجهه لله سبحانه وتعالى هذه حقيقة ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... الاحسان مع الله سبحانه وتعالى إنسان مثلا بيحسن لابنه مش بيحسن لابنه لمجرد يعني يلتمس بابنه وجهة اجتماعية إنه مجرد عايز ابنه يطلع مؤدب عشان الناس يقولوا إنه هو أدبه أو علشان ما يحرجوش قدام الناس بتصرفات أو علشان يعني يظهر فضله أمام غ أو أمام أولاد غيره مثلا كل الكلام دي كل الكلام ده كلام مخالف لحقيقة الإحسان وحقيقة إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى لكن الإنسان الذي يسلم وجهه لله لما بيعمل كده بيعمل كده بيميل عن غير الله إلى الله واتبع ملة ابراهيم حنيفا يعني مال عن غير الله في تربيته لأولاده إلى الله سبحانه وتعالى ومال عن غير الله في إحسانه لأبويه إلى الله سبحانه وتعالى ومال عن غير الله في إحسانه لأهله إلى الله سبحانه وتعالى ومال عن غير الله في تجويده لكلام الله إلى الله سبحانه وتعالى وما قال عن غير الله في طلب العلم إلى الله سبحانه وتعالى لا يريد بهذا العلم أن يوصف بأنه بين الناس عالم لا يريد هذا كل ما يريد من خلال طلب هذا العلم هو الله أن يصل إلى الله أن يصل هو أولا إلى الله ثم يكون سببا في, في الأخذ بيد غيره إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي قل فعل الأمر هذه سبيلي مبتدا وخبر. خبر أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني جملة دي كلها حال اسمها جملة حالية يعني التقدير قل هذه سبيلي حالة كوني وأنا أسير يعني في هذا السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذه البصيرة في فرق بين البصيرة والعلم إن شاء الله لو جت فرصة بإذن الله نقف مع هذه الآية ونبين مفرداتها بالتفصيل في فرق بين البصيرة والعلم لم يقل أدعو إلى الله على علم لا في فرق كبير جدا البصيرة ده علم مع فهم عن الله ورسوله ومع عمل هذه البصيرة أن يكون إنسانا عالما فاهما عاملا بطاعة الله سبحانه وتعالى بصيرة وإذلك قال الله فإنها لا تعمل أضصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فإنها ده اسم ضمير القصة يعني إنها دي مش عيدة على, على مذكور قبل ذلك لا ده اسم ضمير القصة فإنها أي القصة يعني الشأن أن أنها فإنها لا تعمل الأبصار يعني الأبصار لا تعمل ده, ده معنى الآية الأبصار لا تعمل ولكن اللي بيعمل ولكن تعمل القلوب التي في الصدور القلوب التي في الصدور هي التي تعمل فالإنسان لو قلبه بقى فيه عمى حتى لو بصر محصل للعلم فدي مش بصيرة البصيرة ده أمر متعلق بالقلب بالروح فمن من من أشكال هذه البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى هو أن يكون الإنسان أن يكون الإنسان محسنا مع الله يكون محسنا من المحسنين لأن الإحسان هو اللي بيوجب معية الله سبحانه وتعالى للإنسان كما قال الله في خاتمة سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدي أنه نسوف لنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا <تصفيق> أي في مرضاتنا بفعل المأمور وترك المحظور يعني جاهدوا أنفسهم بفعل المأمور وترك المحضور لنهدي أنهم لم قسم أقسم الله على هدايتهم لنهدي أنهم أي والله لا أنهم سبوا لنا كل سبل للإحسان اللي ممكن يصلوا بها لأنهم يكونوا من ربنا ونهديهم لها يا سلام وكل السبل دي احنا يعني هنذكر اغلبها ومعظمها دلوقتي بإذن الله تعالى سبل الاحسان ف مظاهر الاحسان في الدين ازاي الانسان يكون محسن الاحسان ده بيظهر اثره في ايه في ايه بالضبط في حياة الانسان ف قال لنا لهدي انهم سبل لنا سبل الاسلام وسبل الايمان وسبل الاحسان التفصيليه المجمله والتفصيليه يهدا اليه وإن الله لمع المحسنين أصل هذه الجملة ولقى الله مع المحسنين يعني اللام اللي, هي اللي دخل على خبر إن دي اللي بيسموها اللام المزحلقة أو المزحلفة في تسمية أخرى كما ذكره ابن هشام في في في, في مغني اللبيب هذه اللام أصلها لام اهتداء يعني أصل الجملة دي للله مع المحسنين فلما ذكر عليها إن اللام دي أخرت وإن الله لمع المحسنين عشان كسموها مزحلقة هي زحلقت كده من خبر من اسم إن الخبر الخبر إنه اللام دي بتفيد التأكيد على هذه المعية تأكيد وإن الله لمع الفرق بين إن الله مع هنا فيه هنا مؤكد واحد وإن لكن وإن الله لمع هنا فيه مؤكدين إن واللم المزحلقة وإِنَّ الله مع الْمُحْسِنِينَ أيوة يعني معية الله سبحانه وتعالى تكون مع المحسنين ما كنّش مع المسيين ما كنّش مع المائلين عن الله إلى غير الله سبحانه وتعالى لا المحسن وين الإحسان مقصود بالإحسان الشامل لكل العبادات الإحسان في كل العبادات الإحسان في مفردات السير إلى الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله كلمة أن تعبد دي يعني هو غالب شرح الحديث أو غالب قراء هذا الحديث العظيم لما بيكس يسمع جملة أن تعبد الله كأنك ترى تركيزه الأساس بيكون مع إيه كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه سبحانه وتعالى يراك تركيزه الأساس هنا مع رؤيته لله أو رؤية الله سبحانه وتعالى له لكن احنا هايزين وعيدوا في مع كلمة أن تعبد الله كلمة دي كلمة جملة لكل مفردات العبادة ومفردات السير إلى الله ومفردات الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى اللي اسمها العبادة هو ده مفهم العبادة فالمعية الإنسان السمر الأساسية اللي بيخرج بها الإنسان من الإحسان بالشكل ده في سيره إلى الله سبحانه وتعالى من الصحبة الإحسان ده في كل حاجة بيعملها في سير إلى الله سبحانه وتعالى الثمرة الأساسية اللي بيحصلها معية الله معية الله وما أدراكم ما معية الله ده يعني مقام جليل عظيم جدا جدا جدا أن يكون في معية الله وإن الله لا مع المحسنين المعية هنا بيسميها العلماء المعية الخاصة لأن المعية نوعا معية عامة ومعية خاصة وهو معكم أينما كنتم دي معية عامة لكل مسلم وكافر وبر وفاجر لكن فيه معية تانية اسمها المعية الخاصة هذه لا تكون إلا للأولياء قال كلا إن معية ربي سيهدين قال لا تحزن إن الله معناها يا سلام دي معية خاصة من الله سبحانه وتعالى بأوليائه الصالحين بالمحسنين بالمؤمنين وإن الله لا مع المحسنين معية النصرة والهداية والتوفيق والإرشاد ومعية الظهور والظهور على أعداء الدين معية التمكين معية الرحمة معية النصرة معية يدخل فيها كل الأسباب التي تجعل هذا الإنسان من المستدين المحسنين هذه معية الله سبحانه وتعالى وذلك مجرد استحضار معية الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا المحيشة المخيفة يعني ده أمر بيكسب الإنسان قوة عجيبة جدا وذلك لما قال موسى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف شوف موسى وهرون وهما من هما في قوة الـ الـ الإيمان وقوة شخصية ويخافون من القتل قالوا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطهر قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى يا سلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك من المعاني العظيمة جدا اللي اللي بتسهل عليك التعبد لله سبحانه وتعالى بالإحسان أن تستحضر سمع الله وبصر الله سبحانه وتعالى قال إنني معكما قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرأي وإحنا عندنا هنا ثلاث مراحل أو ثلاث خطوات الخطوة الأولى أن تستحضر أن إنني تستحضر إنني أسمع وأرى يعني تستحضر سمع الله لكلامك ورؤية الله لأفعالك تستحضر هذين في سياق الإحسان مش لازم نستحضر ده يكون في سياق المعصية وبس لا تستحضر هذا أيضا في سياق الطاعة تستحضر سمع الله لتلاوتك القرآن يعني تخيل كده لو واحد بيكره القرآن وهو بيقرأ في المسجد مثلا دخل عليه احد العلماء الافاضل الاكابر وجلس في المسجد وبيسمع تلاواته القرآن يقع في قلبه من الخشية والخشوع والتأثر بكلام الله ما لا يقع في غير هذا السياق بطبيعة الحال لان في عالم قاعد بيسمعه بيقرأ طب لو والعالم ده كان من الصحابة متخيل لو كان الجالس ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وقع ابن مسعود أن قرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا المقام ده أنت بتقرأ القرآن على رسول الله فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين أن تقرأ القرآن والله يسمع قراءتك يسمع طلاوتك لكلامه سبحانه وتعالى مقام عجيب جدا، مقام عظيم جدا أنت بتسقطت أستحضر كده وإنت بتقرأ القرآن ان ربنا سبحانه وتعالى يبصر تقديسك للمصحف يعني يعني لو لو جه واحد كده وبيقرأ قرآن مثلا هل يستوي لما واحد بيجي يمسك المصحف ويعطره ويتودأ قبل القراءة ويتزين ويلبس ثياب حسنة طبعا وجائز ان الانسان يقرأ قرآن بأي زي ده من احد الجواز فهو جائز مش حتى ممكن المرأة تقرأ القرآن وهي بغير حجابها أو متخفيفة في بعض ثيابها ده أمر فوش إشكال لكن الأولى والأفضل في قول عمّة أهل العلم هذا أمر لا يخالف فيه عالم التزين عند تلاوة القرآن تزين إنسان يلبس مثلا القميص بتاعه يلبس مثلا غطاء للرأس يتعطر يتسوك يستقبل قبلة يضع القرآن مثل مصحف على حامل أمامه تقديسا وتعظيما يعطر المصحف نفسه دي من عزة القرآن ومن تقديس القرآن أن أنت تهتم كل المصاحف اللي عندك في البيت شوف أي مصحف عليه ما تخليش المصاحف دي لازم تمر عليها بشكل دوري على طول يومي يوم أو يوم بعد يوم تمر على المصاحف بشكل دوري وده من الإحسان دي صورة من صور الإحسان ده, ده, ده إحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإلا أن تكون تراه فإنه طب ربنا سبحانه وتعالى يعني مبصر لتعاملك مع مع المصحف ومع كلامه فمن الأدب مع كلام الله بالفعل إن الإنسان يتزين عند تلاوت القرآن يعطر المصاحف يمر على المصاحف حتى لو يقرأ فيها كلها مثلا كل واحد عادة في كل مصحف معين بس في مصاحف ثانية في البيت محفوظ أنه يمر على المصاحف دي ويعني وي يزيل عنها أي أتربة عليها يعني منخش بيت ونلاقي ان المصحف عليه تراب زيه زي ال... يعني ممكن نلاقي الترابيزات والكراسي بتاعت البيت نظيفة جدا معلاش تراب خالص والمصاحف غرقنا تراب نلاقي واحد مثلا عربيته حاطت مصحف كده بظهر العربية عشان بركة يعني وتشوف عربيته مثلاً من بره غسيلها كويس جدا ومن جوه منوظفها كويس جدا وتلبس على المصحف تلاقي غرقان تراب ده هذا ليس من الأدب مع كلام الله ومع كتاب الله سبحانه وتعالى ده سوء ادب مع كلام الله ومع كتاب الله سبحانه وتعالى فمن من من مظاهر هو الإحسان مع كلام الله واستحضار بصر الله سبحانه وتعالى وقت هذا الاحسان فالانسان يمر على المصاحف وينظفها ويعطرها يعطرها كلها وطبعا ما يعطرهاش بشيء باتر كحول لغرض من خلاف الفقهاء ان الكحول ده نجس ما يعني أعطرشش المصحف بحاجة مختلفة مذهب الأئمة الأربعة فيها أنها نجسة ده مذهب الأئمة الأربعة وجمهير الفقهاء بعض الفقهاء قال إن هي طاهرة ولكن هذا القول يعني قول في في كلام وبعضهم قال إن القول ده شاذ زي مثلا ابن رجد في بداية المجتد المختصر المقتصد قال فقالت... قالوا شاز بعضهم فقال قالوا طه سبحان الله ف ف, ف... فلما نيجي نتكلم عن تعطير المصحف نعطر المصحف بالعطور الزيتية نجيب كده العطر اللي هو الزيت ونعمله في الإيد كده ونعطر بيها المصحف كما صح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري في الكتاب الأدب المفرد أنه كان إذا سلم على أحد إخوانه عطر يديه ثم سلم عليه عشان العطر ينتقل من إيده لإيد أخوه طب إذا كان ده في التسليم على الإخوة ثم ظلّكم ببباستلام ووو ولمسك كتاب الله سبحانه وتعالى هو أول بهذا الفعل أول بهذا الفعل مش مش نلاقي مصحف عليه أثار يعني ممكن نلاقي عليه أثار طعام وأثار زيوت وأثار يعني ال التي تكون في اليد اللي إياها موجودة على المصحف ده شيء شيء عجيب جدا فالإنسان يعطر المصاحف و. لما يجلس بقى ويستحضر سمع الله سبحانه وتعالى له لقراءة القرآن ويستحضر بصر الله سبحانه وتعالى به في تقديسه لهذا المصحف بهذا الشكل كل الامر ده كل الكلام ده يستحضر ننتقل للمرحلة التانية لأقلنا ثلاث مراحل استحضر سمع الله وبصره ده ياخدنا المرحلة التانية اللي هو استحضار معية الله سبحانه وتعالى الإنسان دايما اللي بيستحضر السمع والبصر على طول بشكل القائب ينتقل للشعور بمع... بمعية الله سبحانه وتعالى له بمعية الله يعني تخيلوا كده ونسمع الدرس دلوقت دلوقت حالا جربوا الأمر ده هتلاقوا شيء عاجب جدا جربوا جربوا وانتوا بتسمعوا دلوقت حالا جربوا كده تستحضروا ان ربنا سبحانه وتعالى إله العالمين ملك الملوك سبحانه وتعالى يعني يسمع لكلامي معكم سبحانه وتعالى يسمع الآن لكلامي معكم ويبصر مقامنا يبصر أننا طلقنا يعني تلقنا الدنيا وطلقنا أشغالنا وطلقنا أحوالنا وعكفنا على مذاكرة العلم عكفنا على سماع الكلام الذي يأخذ بأيدينا إلى الله سبحانه وتعالى تخيلوا كده ربنا سبحانه وتعالى الآن مبصرنا سبحانه وتعالى ويسمعنا سبحانه وتعالى ويبصر حالنا سبحانه وتعالى يبصر ما, ما نحن فيه يبصر الغرفة دي سبحانه وتعالى ويبصر من عليها فردا فردا ويبصر ما يعني ما يفعله ظاهرا وما يبطنه باطنا يعني يبصر كل فرد قعد فين بيعمل ايه وبيسمع ازاي وبيقدس الكلام ده ازاي وبيتأثر بيه ازاي وبيبصر قلبه من جوه هو قعد ليه وبيسمع ليه وعايز ايه ونيته ايه كل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى بيبصره مجرد استحضار سمع الله سبحانه وتعالى لنا الان وبصر الله سبحانه وتعالى ايانا الان ده بصورة القائية هتلاقي في قلبك كده بصورة القائية يعني اللي جرب الموضوع ده كده يعني يعني يريد يشارك معانا التجربة دي على على التكست دلوقت جرب معانا إن استحضر السمع الله واستحضر البصر الله سبحانه وتعالى هتلاقيه بشكل تلقائي قلبك بيتجه للشعور بمعية الله سبحانه وتعالى. ده بأمر تلقائي شعور بمعية الله. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. يبقى احنا هنا استحضار السمع والبصر. فالسمع والبصر خذونا لاستحضار معية الله سبحانه وتعالى لنا ومعية الله لنا. بتؤدي بينا للخطوة الثالثة وهي ثمرت الاحتز بالمعية اللي هي ايه لا تخافها المخاوف اللي هو الانسان الدنيا دي دار مخيفة كما قال الحسن البصري في اخرين عبارة عن دار مخيفة مخيفة فعلا كل شيء فيها مخيف الا ما كان مع الله كما قال عليه صلواته والسلام كما عند تلمذيب ابن ماجه حيث ابي غريرة قال الدنيا ملعونة ودي صورة من صور الخوف في الدنيا حاجة ملعونة إحنا عايشين في حاجة ملعونة بدمس الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها وما من ساغ العموم عند العلماء فيعني ملعون كل ما فيها ملعون إلا ذكر الله وما ولا يعني وأي شيء تبع لذكر له وعلمًا أو بتعلمًا هو بس اللي مش ملعون في الدنيا أي حاجة تانية في الدنيا ملعونة إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما ف ف ف ف ف سبحان الله يعني استحضار سمع الله و يؤدي بنا إلى استحضار معية الله سبحانه وتعالى واستحضار معية الله سبحانه وتعالى يؤدي بنا لالاطمئنان وعدم الخوف من هذه الدنيا المخيفة الاطمئنان بذكر الله سبحانه وتعالى الاطمئنان بكلام الله سبحانه وتعالى اللي بمعية الله سبحانه وتعالى اللي اطمئنان يكون مطمئن تماما فهذه حقيقة أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن ترى فإنه سبحانه وتعالى يراك إن لم تقو على هذا المقام تنتقل للمقام الآخر واستحضار رؤية الله سبحانه وتعالى لك طيب احنا يعني في في في هذا السياق نختم في خلال خمس أو عشر بأي كده هنمر سريعا على ما سنعرضه أو سنتكلم فيه في إذن الله سبحانه وتعالى في الدروس القادمة إن شاء الله في مفهوم المفاهيم التفصيلية ده بيان الإحسان على على سبيل الإجمال بيان ال الحرف الذي تكلم به النبي عليه سبحانه والسلام في هذا الحديث أن تعبد الله كأنك طرافة إن لم تكن طرافة إنه سبحانه وتعالى يرأك لكن في خلال دقائق يسيرة هنتكلم أو هنعرض العنوين اللي بيدخل فيها الإحسان في دين الله سبحانه وتعالى الإحسان ده بيدخل في ايه في الدين يعني فين؟ فين مظاهر الإحسان في الدين؟ الإحسان ده نوعين إحسان مع الله وإحسان مع خلق الله سبحانه وتعالى الإحسان بقى هو إحسان التفصيلي معانا نوعين إحسان مع الله والإحسان مع خلق الله سبحانه وتعالى الإحسان مع الله ده إحسان في مقابل إحسان الله سبحانه وتعالى لنا الله تبارك وتعالى أحسن إلينا لأنه هو الودود الودود يعني الذي يتودد لعباده بالنعم اللي بيسمى عند العلماء بخطاب الامتنان فلذا قال في قال وأحسن كما احسن الله إليك يا سلام وأحسن كما أحسن الله إليك يبقى إحنا إحسننا لله سبحانه وتعالى في مقابل إحسان الله إلينا بعظيم النعم وكثير النعم التي تنزل علينا تطرى في كل آن وحين يبقى ده إحسان, ده إحسان العباد مع الله ولذلك في اسم الله الودود قيل أنه اسم مفعول وقيل أنه اسم فاعل اسم فاعل يعني الذي يتودد لعباده النعم ولو اسم مفعول يعني الذي يتود يتودد إله العباد بشكر النعم كما قال الله وأحسن إن الله يحب المحسنين إذا في فيما يتعلق بالإحسان مع الله سبحانه وتعالى طيب فيما يتعلق بالإحسان مع خلق الله الإحسان مع خلق الله الاحسان مع خلق الله بيندرك تحته ثلاث اقسام الاحسان الى الناس والاحسان الى الحيوان والاحسان الى البيئه يبقى في ثلاث اقسام بيدخل فيها او بيظهر فيها إيه إيه هذه هذا المقام الرفيع مقام الاحسان الاحسان الى الناس والاحسان الى الحيوان والاحسان الى البيئة ثلاث اقسام هنمسك القسم قسم من دول نشوف إيه العنوين اللي تحت القسم ده اللي احنا بإذن الله سورة وتعالى هنتكلم عنها بشيء من التفصيل في اللقاءات القادمة إن شاء الله. أولا إحسان إلى الناس إحسان إلى الناس الناس دول في دين الله سبحانه وتعالى أقسام وأشكال الأقسام أقسام الناس اللي, اللي احنا محتاجين نتكلم عنهم في سياق الإحسان هنتكلم عن أربع أقسام من الناس الإحسان لغير المسلمين والإحسان إلى الأطفال والنساء والإحسان إلى الخدم والأجراء والإحسان إلى المساكين والفقراء يبقى دي يعني أكثر طوائف من الناس بيظهر فيها الإحسان في دين الله سبحانه وتعالى يبقى الإحسان لغير المسلمين غير المسلم ده على كل صوره غير المسلم المحارب والمسالم المحارب ده بإما مقاتل أو أسير أو مستجير المقاتل في صورة من صور الإحسان في قتله قال عليه ساتة و ساتة إذا ذبحتم فأحسنوا الزفحة فحتى عند قتل هذا المقاتل نحسن في قتله لا نشوه جسدا ولا نمثل بجسد ولا نقتل صبرا ولا نعذب ولا نفعل هذه الأشياء التي يفعلها غير المسلمين لا هذا يشوف الإحسان ظاهر حتى في, في سياق الحرب وإعمال السيف في عداء الله سبحانه وتعالى سبحان الله يبقى إما مقاتل أو أسير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وأسيرا يبقى, يبقى هنا في حس صريح في كتاب الله سبحانه وتعالى على إطعام الأسير نحن نسيبش الأسير يموت مجوع لازم نطعمه طيب والمستجير المستجير ده بقى عن إنسان مقاتل ولكن جالنا عايز يسمع عن الإسلام وده المذكور في قول الله سبحانه وتعالى وإن وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ده, ده معنى مستجير فلو جلنا كده جندي أمريكي طلع من قاعدة عسكرية ودخل أحد مساجد المسلمين قال لهم يا جماعة أنا عايز أسمع الإسلام ده عايز أسمع القرآن أيضا عرف أتعلم عن الإسلام حتى أشوف فهنا القرآن بيورشدنا لتعليمه ثم نبلغه مأمنه مرة أخرى فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا يشوف ده دف تعامل حتى مع المحارب والمسالم ده إما معاهد أو مستأمن أو ذمي والثلاثة في مظاهر مختلفة للإحسان معهم وإليهم سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل بعد ذلك وفينا على الإحسان للأطفال والنساء ودي نقف معها وقفة كبيرة الإحسان إلى الأطفال إزاي نحسن للأطفال في الفقه الإسلامي في الإحسان للطفل والإحسان للنساء إزاي نحسن للأمهات للزوجات للبنات لإني ده إحسان له ذكر خاص في النصوص شرعية لإحسان للنساء وفي الإحسان إلى الخدم والأجوراء وكيفية التعامل مع الخدم والأحكام الفقهية متعلقة بذلك والإحسان إلى المساكين والفقراء والفرق بين المسكنا المسا والفقراء وأحكام وأحكام كل لما ده إيه فيما يتعلق بالإحسان مع إلى الناس هنتكلم بإذن الله عن كل المفردات دي في معانا القسم الثاني أو الشق الثاني الإحسان إلى الحيوان اللي هو مبدأ الرفق بالحيوان في الإسلام طبعا المبدأ ده يعني له قواعد وأصول وفيه نصوص مش يعني, يعني فيش ليها نظير في جميع المنظمات الحقوقية التي تعتني بالرفق بالحيوان أو التي تهتم بحقوق الحيوان يعني الإسلام فاق كل هذه المنظمات في الرفق بالحيوان لأن إحنا بإذن الله تاورمنا تحت هذا العنوان هنتكلم عن الرفق بالحيوان في الركوب والحمل عليه والرفق به في المأكل والمشرب والرفق في استعماله فيما خلق له والنهي عن إلحاق العذى الحسية به والنهي عن إلحاق الاذى المعنوية به أيضاً والنهي عن التحريش فيما بين هذه الحيوانات والنهي عن التحرش بها والرفق بها في ذبحها وعدم إخافتها وترويعها والمنع من صور القتل غير الرحيم كقتل الحيوان صبرا واتخاذه غرضا والتمثيل به كل ده هنتكلم عنه بإذن الله وراء وتعالى ومبين النصوص كذلك هنتكلم عن الرفق بالطيور والنهي عن قتلها لغير أكل والنهي عن الحق الأذى الحسي بها والحق الأذى المعنوي بها سبحان الله يعني الإسلام يستمي بنفسية الحيوانات بنفسية الحيوانات عدم إلحاق الأذى المعنوي مش الحسي بس المعنوي أنت تأذي الحيوان معنويا ده منه عنه في الإسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيلا كذلك نتكلم عن الإحسان إلى البيئة الإحسان للبيئة الموارد الطبيعية اللي حوالينا دي الأنهار والأشجار والحضائق والأظهار والآخرة لها قواعد معينة في الإسلام في عندنا مثلا قواعد لحماية الماء من الملوثات، عندنا قواعد لحماية الهواء، لعناصر الأساسية للحياة، عندنا قواعد لحماية الموارد الطبيعية من الإهدر، دي عندنا قواعد صارمة في دين الله تبارك وتعالى لحماية الموارد الطبيعية من الإهدر، كل دا داخل في مفهوم الإحسان، بإحسان إلى الناس وإحسان إلى الحيوان وإحسان إلى البيئة حتى إلى الجمادات، فيعني هذا من من من من الأشياء العجيبة والعظيمة في دين الله سبحانه وتعالى وسنأخذ كذلك في هذا المعنى على حفّ الدين على زرع النباتات وحماية النباتات وعوانهي الدين عن عن إفساد النباتات واللي هذا أيضا داخل في حماية البيئة وحماية الموارد الطبيعية من الإهدر ونحو ذلك من المعاني الرائقة في هذا الباب العظيم الذي هو باب الإحسان أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من عباده المحسنين المؤمنين الربانيين العاملين بطاعته وأسأله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته ومن طاعته ما يبلغنا به جنته ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأذصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل طهرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا, في ديننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب